بوك تو نيغا إن وتسعون تسعة وتسعون <تصفيق> حالة الإضافة حالة الإضافة ماي فرندن سكات قطة صديقتي قطه صديقتي ماي فريند ساهوند كلب صديقي كلب صديقي ماي كيندرز سسبييلغود العاب اطفالي العاب اطفالي دي اس ماي سياس هذا معطف زميلي هذا معطف زميلي دي اسمي كوليغا سي هذه سياره زميلتي هذه سياره زميلتي دي اسمي كوليغا سي هذا شغل زميلي هذا شغل زميلي Die knoop van die hemp is af. Zir el kamiesi kad in kata. Zir el Die sleetel van die motorhuis is weg. Miftah el karaj mafgoed. Miftah el karaj mafgoed. Die sjef is stikkend. كمبيوتر المدير متعطل كمبيوتر المدير متعطل wie is die ouers van die meisie من هم والدا البنت من هم والدا البنت كيف اصل الى منزل والديها كيف اصل إلى منزل والديها؟ المنزل يقع في آخر الشارع. المنزل يقع في اخر الشارع. Wat is die hoofdstad van Zwitserland? ما اسم عاصمه سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ Wat is die titel van die boek? ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ Wie is die kinders van die bure? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد jiran Wanneer het die kinders vakantie? Metatakoon oudlatu madaris el-atfal? Metatakoon oudlat madaris el-atfal? Wanneer het die dokter spreek ure? Ma hiya aukaatu amal el-tabieb? Ma hiya aukaat el-tabieb? Wat is die openingstijd van die museum? متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟